وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة إن البحرية الإسرائيلية أتقلت صباحا أربعة صيادين بعد ملاحقتهم وإطلاق النار تجاههم في بحر قطاع غزة دون حدوث إصابات